ن النبي قمر ون جميل وجه جميل وجه هل اننا بها سيدنا أحسوا أحسام سيدنا أحسام warn سيد من أنحظ чтобы يเอالى أحسر أحساس Sayyid Muhammad amin qutb habibin nabiy ya imam be You should على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهلي بيتي القرآن صحبي حذب القرآن وأهلي يلقي القرآن صلاة Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa